لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي ب أفرصتكم ربكم ا ل ذ ي ن من واتخذ للعلوم ك ل ن قولا ع ظ ي ا ل ق د ص ر ف ن ا في هذا ا ل ق ر ا م ي ك ر

ف ي ل ه الدكتور محمد ر ا ف ب النابلسي

Thank、so、you.、So so

قل الذي فطرهم هو نمره فسينقضون اليك رؤوسهم ويقولون متاعهم

م ن س و ع ه النابلسي يرحمكم أو إن للعلوم الاسلاميه